لا تحزن は ع また来 ل はあまた来年はあま ا 来年はあまた来年はあまた来年はあまた来年はあ ا た来年はあまた来年はあまた来年はあまた ا 年はあまた来年はあまた来年はあまた来年はあま ا 来年はあま ا 来年は ن また来年 ا ل また来年はあまた来年はあまた来年はあまた来 ا はあま ي 来年はあまた来年 ارفع راسك بابطالك وخلي الجبنه يشوفوا ط ف ا ل ك ل م سلموا ل خ و ف بعز الرعب ولا تحزن م ع ك الله يا ع ظ م شعب لا, لا تحزن بعون الله يهون الصعب يطفى الحجار علم الفجار كيف النار مابتنهب كيف ا ل ك ر ا م بتنصن ا وانو المنفدى الاوطان مش ارهاب ل ا م ب ت ن و إ ن و الموت في ده ا ل أ و ط ا ن مش إ ر ه ا ب وانو ا ل إ ر ه ا ب المحتل واعوانه مش اللي داقو شافو الموت مهانه وما ل إ ر هانو ب المحتل مش اللي ي د ا ق و و ف و ا الموت وما هاموا و ا ل ط ف ل اللي عم يرضع خوفه تشريده ما بيخضع حالف ليكبر ويتبع بنفس الدرب الدر الدر لا تحزن م ع ك ا ل ل ه يا اعظم شعب لا تحزن بعون الله 「ひらラき」「ラらラき」「ラらラき」「ラらラき」「ラらラき」「ラらラき」「ラらラき」「ひらめき」「ひらめき」「ひらめき」「ひらめき」「ひらめき」「ひらめき」「ひ おう1回はもう1回はもう1回はもう1回はもう1回はもう1回はもう1回はもう1回はもう1回はもう1回はもう1回はもう1回はもう1回はもう1回はもう1回はも محتملين قتلو أ س ر و ا ج ه ر ومر فداك يهون يا فلسطين كل العمر ا محتملين قتلوا أ س ولا الطفل اللي عم يرضع خ ولا ف وتشريد الطفل اللي عم يرضى خوفه تشريده ما بيخضع حالف ليكبر ويتبع نفس الدرب نفس الدرب نفس ا لا ر ب ل تحزن معاك الله يا ل اعظم ن الله يهون الصعب يهون معاك تحزن معك الله يا شعب ي و الصامه تبكي يا جنين على حالك ح ق بترفع راسك ب أ ب ط ا ل ك لا لا تبكي يا فلسطين على حالك وخلي ا الفعر ل ر راسك بأبطالك و الجبنه يشوفوا اطفالك ما سلموا للخوف بعز الرعب, بعز الرعب, بعز الرعب, بعز الرعب